امرأة أخرى مفجوعة لم تكن أم الحارث وحدها الحزينة فعفراء تبكي شبليها عوفا ومعاذا بشروها أنهما سحقا فرعون الأمة وبعض الطواغيت فأسعدها الخبر ثم انطوت على شوقها ليس لها سوى الصبر والاحتساب فلن يدخل عليها الباب ولن تراهما بعد اليوم ولن تهتف باسميهما كي يحضر لها حاجتها لن تبحث عن عروس لعوف أو لأخيه ولن تسعد مع نساء المدينة بزفاف بهيج لهما لكنها ستناشد الله بدموعها أن يكونا بانتظارها في الجنة كانت فجيعة عفراء كبيرة فجتمع النساء من المدينة لتعزيتها وتهنئتها بالشهادة تهادت عائشة وسودة بنت زمعة لتعزية عفراء فخففت زيارة آل بيت رسول الله الكثير مما بها وأثناء العزاء سمع النسوة قائلا يقول هؤلاء الأسار قد أتي بهم لم يبني صلى الله عليه وسلم لهم سجنا، بل لم يبني سجنا قبل بدر ولا بعدها، بل قام بتوزيعهم على أبياته وأبيات أصحابه، وبعد أن خرجت سودة رضي الله عنها من عزاء عفراء نحو بيتها، فتحت الباب، ففوجئت بأسير يقبع في زاوية الحجرة تأملته فإذا هو خطيب قريش وأحد كبارها رجل يقال له أبو يزيد واسمه سهيل بن عمر وقد وضعوه هنا للتوى شعرت سودة بذلة أصابت قومها فأشفقت عليهم وخاطبته دون أن تشعر أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متتم كراما أطلقت سودة تلك الكلمات مأخوذة برقة مشاعر امرأة واصلة للرحم مشفقة على قومها اجتاحتها الحمية وأذهلتها فلم تنظر في بقية البيت حيث يجلس زوجها فإذا بها تفاجأ بصوت حبيب يعاتب حميتها بلطف ويقول يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين التفتت سودة فإذا هو حبيبها صلى الله عليه وسلم فلم تزد على وصف مشاعر خرجت دون وعي فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت عذرها صلى الله عليه وسلم فقد كانت غارقة في بحار الحزن والألم موت رقيه ومناحة عفراء وأم الحارث وحال بني عمها المأسورين اعتذرت سودة فقبل زوجها عذرها وبقي الأسرى في حالة انتظار للقادمين من مكة من مكة المصدومة بما حدث حتى إنها لتضج بالصراخ والحزن والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب وبالتهديد والوعيد لكن فجأة يطالب بعضهم بإيقاف كل ذلك لسبب أعظم